نَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلِيٌّ فَكِيم أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ ذِكْرًا صَفْحًا أَنْتُمْ أن قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ وطشع ومض مثل الاولين ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون نخلقه الذي زل عالم الذي جعل لكم الارض مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِينَ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا جَرَبَ الْرَّحْمَنِ مَثَلُهُ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَنْ نُنَشِّئُهُ فِي الْعِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 ذلك من علم إنهم إلا يخرفون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آبا وَإِنَّ عَلَاءَ ثَأرِ مُهتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنَ الذِّي رٰ إلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إن إن وجدنا آبنا على أمّه، إلّا قال مترفوا إن وجدنا. تذون قال او انا وجتكم باهدا ما وزدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلت بكافرون ف وقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وان قال ابراهيم لابيه وقومه انني بريء مما تعبدون الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها أولئ وأباد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 ماسة أم واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبلوته سقفا من فضة ومعارج عليها يظهر.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 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم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 ورحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا منه قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يغبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إن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 وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلم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 فجعلناهم سلفاً ومثالاً للآخرين، ولما ضرب بنو مر يم مثلاً إذا قوم كمنه يصدون، وقالوا أآلها تنا خير أم ما ضربوه لك إلا زبلا بل هم قوم خصين إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعل وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا من وَمَلَائِكَةٌ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَا عِلْمٌ لِلْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَاهُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئت دُقُونَ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبَيْنَا لَكُمْ دَأَ ظَلِذِي تَخْتَلِفُونَ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ الستقيم، فاختلف الأحزاب من بينهم، فويد للذين ظلموا من عذاب يوم القيء.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 يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون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 وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كاربون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن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 السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله أولا